Bismillahi rrahmani rrahim. Was samaa'i zaatil buruji wal yawmi lmaw'oodi washahidin wamashhood. Utila ashaabul ukhdud annari zaatil waqood idhum 'alayha qu'ood wahum 'ala ma yaf'aluna